فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب فهَّت قُ أَُّةِ فيَسولهِ ل وَجَادَلُوا بِالْبَاصِلِ لِيُدْحِظُوا بِهِ الْحَقَ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ وكذلك حقك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 رَبَّنَا وَاسِعْتَ تَكُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُكَ وَيَمُنُّ مَنْ للذين لِلَّذِينَ نَسَوُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلًا كَافِرًا ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جنات عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ فَزِدْهُ إنك أنت العزيز الحكيم وقهم ومن تقف السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَخْفُوتًا أَكَبَرُ مِمَّا كُنْتُمْ أَن تُفْسِكُم إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمثت نثنتين وأحييت نفنتين اترتنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ودعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يُلْقِي الرَّوْحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ أَنشَأ هم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهام الَّذِي يَوْمَ تُزْهَقُ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سريع set 124. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 125. ما للظالمين من حميم ولا شفير قايم يعلم قايمة الأعين ومات في الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّمِيحُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَرَيْتَ فِي الْأَرْضِ فَيَرْبُ كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشذ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 O رجل مؤمن من ألف دعوان رجلا أن الله وقد جاء وَقَائِدِينَ اكْتُمْ فِي بَيْنَتِكُمْ فِيكُمْ وَإِيَّاكُمْ كَذِبٌ فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِيَّاكَ صَادِقٌ يَصِفُكُمْ وَهُوَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهَا يَهْدِي مَن هُوَ مُشْرِفٌ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 قَالَ فِي العون مَا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسَىٰ قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء إذا هلك قلتم لي بعث الله من بعده رسولا كذلك يضل. من هو مشرف مرتاب الذين يجادلون فيه آيات الله بغير سلطان أساهم كبر مقتاً وطبع الله على كل قلب متكبر جباب وقال في العون يا هانو بن لي صبح أبلغ الأسباب. ما Mammaawa si pa وكذلك ذين لفلعون سوء عمله وصد عن السبيل وَمَا كَانَ يَدْخُلُ فِرْعَوْنُ إِلَّا لِتَسْبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي قوم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا مسرة. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَمْ مَنْ عَمِلَ سيئة فَلَا يُجْزَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنَامِ لَوْ صَالِحٌ مِنْ فِكْرٍ أَوْ أَم be am هو ذكرى أول الأذاب، إن وعد الله حق، والتق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 تاو الى الله انه سميع البصير لقد خلق سماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وَنَايَا تَعْوِيلُ الْأَمَ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ قُلْ ما تسمع إن الساعة لآتيت وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون وَلَيْلٍ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَأَمِنَ النَّهَارِ مُطْمَئِنًّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا ناس ولكن أكثر الناس لا يشفرون ذلك الله ربكم. طالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا كذلك يَعْقُلُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿30﴾ فَالَّذِي لَكُمُ ارْبَقَرَبًا نَمَاءَ بَيْنَنَا أَوْ صُوَرًا كُمْ فَأَخْلَأَ نَصُورًا مِنَ وَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الله اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ <ضه> وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمِنكُم مَ تَى ف مِ قَبلل وَلتَذَل غ أَجَلَ سَم 119. <تصفيق> <تصفيق> هو <هوالذي> فإذا قضى أمرا فإنما يقول له أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ قيل لهم أينما كنتم تشركون ما قيل لكم أينما كنتم تشركون من دون الله؟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 أدخلوا أبواب جهنم من فيها فبأس مس والمتكبدين. لَئِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ رَأَيْنَا نُورًا إِنَّ كَذَبَ الَّذِينَ أَوْ نَسُوا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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها ما مفعول الثلجون عليها حاجة في قذوركم. وَنَيْنَا وَلَنَ الْقُلْ وَيُرِيكُمْ آيَاتِ فأي آيات الله تُكِبُنَّ؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْمٌ؟ فكان وانتى نذين مع قول جيم ر منهم وأشد قوتهم وأنثى في الأرض فما أظن؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم فرحوا بما عندهم قَلَمَّ مَا رَأْبَ سَمْعَ قَوْلُ آمَنَ فِي اللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرُوا مَا بِنا كُنَّا فِي مُشْرِكِ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لَمَّا رأوا بأسنا سنة الله التي عباده وخسر هنالك الكافرون